الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله قال المؤلف حفظه الله الولاء الكفوي للكفاء الولاء منهما هو كف ومنهما ليس كفا كما سبق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 لخوف منهم هددوه مثلا أو طمع شخصي رغبوه إن فعلت لنا كذا فعلنا كذا أو لأي من الأسباب التي تعطاها الناس قال فهذا هنا لا يكون كفرا مخرجا من المله. واستدل بقصة حاطب ابن أبي بلتعه وذلك أن حاطبا رضي الله عنه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 فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاط فقال والله يا رسول الله ما ارتدت بعد الإسلام يعني ما فعلت هذا كفرا ولا ردة ولا كذا ولكني كنت مرأة ملصقا في قريش يعني أنا أعيش في مكة لست من أهلها وعيالي هناك زوجتي وعيالي في مكة أولادي هناك وقد علمت أن الله إذا أراد نص ستنتصر يعني لا محال يعني ولكن احببت أن تكون لي يدعي النوم فلا يؤذون أولادي يعني وزوجتي هناك في مكة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الرسالة أرسل عليا والمقداده والزبير خلف هذه المرأة وأخذوا منها الرسالة هي لم تقرأها ما تقرأ ولا تكتبه وكانت وضعتها في عقاص شعرها فالمهم يقول حاطب رضي الله عنه رسول الله مرتدت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 اختلف أهل العلم في هذا هل الجاسوس يكون كافرا أو لا واختلفوا أيضا في هل الجاسوس يقتل أو لا الخلاف ضعيف جدا في كفر الجاسوس انه يكفر في هذا الفعل ردة لأن ظاهره أنه موالي للكفار ضد المسلمين لكن فعله أكيد يعني هو خطير جدا لأن فيه يعني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 فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقدفرت لكم ولم يقل له لم ينافق ولم يقل له مثل هذا الفعل لا تضرب فيه الأعناق فدل على أنها تضرب عنقه في الأصل لكن سابقته منعت من ذلك ويكونه من أهل بدر لكن قول عمر نافق هل هذا دليل أن هذا الفعل نفاق مخرج من الله؟ هو الفعل نفاق لا شك لكن هل فاعله يكون منافقا في تفصيل يسأل عن فعله لماذا فعلت كذا كما سيأتي في بعض الأفعال اللي في قضية التكفير سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن القصد من هذا أن الدكتور حفظ الله تبارك وتعالى اختار أنه ليس بكافر لكن يعاقب على هذه الفعلة نعم صار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 الإسلام. يقول من غير الإسلام دي فلن يقبل منه لا يمكن تكون الأديان كلها صحيحة أصلاً الدين واحد الدين واحد وأتباع موسى الذين آمنوا به مسلمون وأتباع عيسى الذين آمنوا به مسلمون وأتباع إبراهيم الذين آمنوا به مسلمون وهكذا جميع الرسل السابقين يعني هم على الإسلام لكن الان الآن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 كفوا لوده قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولوده ما هو معلوم من دين الإسلام بالضوء من بالضوء من أن دين الإسلام قد نسخ جميع الأديان السابقة وأنها كلها وأنها كلها أديان محووفة وأن من دان بشيء منها فهو كافر مشهور صحيح إن هذه النقطة تابعة للنقطة السابقة هي تابعة النقط السابقة الكلام نفسه يعني.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 فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى نعم. مسألة ما يحصل به إظهار الدين إظهار الدين يحصل بمجود إقامة الصلاة وغيرها ولا يلزم منه إعلامهم بتسفيه آلهة الكفار والكفار بمجود علمهم أن فلانا مسلماء يعلمون أنه لا يوافقهم في الدين وهذا كاف والدليل على ذلك قصة الصحابة في الحبشة أما قوله تعالى قل يا أيها الكافرون وقوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فهذا لأن وسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويبين لهم عقيدته أما إذا علموا أن مجاود كون وجل مسلما معناه المعادة فقد تم إظهار الدين وانتفت صوره الاستضعاف الموجب للهجره فمن هنا يعلم أن السفر لبلاد الكفار جائزة لتجاوة أو غيرها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 الشكل مثلا المراه بحجابها الرجل باللحيه مثلا أو بهندامه أو بدخوله للمسجد هذا كله من اظهار الدين وليس المقصود من اظهار الدين انك لازم تروح وتناقشهم ومثل بريطانيا تروح لهيد بارك مثلا وتتكلم وكذا لا ليس بالضروره ليس هذا هو اظهار الدين وانما اظهار الدين انك تعيش كمسلم في هذه البلاد لا تخفي دينك واحد سئلك مسلم عن إنسان شنو أنت إنسان؟ قل أنا مسلم. طيب ماذا قد تقول أنا مسلم ما, ما يصلي مثلا ليش ما يصلي؟ أجمع بالبيت ليش؟ من الحد يدري إن مسلم؟ هذا ما يستطيع نهار دينه. ما يستطيع نهار دينه مثلا أدركت وقته الصلاة في مكان يقول ما استطاع قب الشارح هنا ليوصل ليش؟ لحد يطالعني لحد كذا. وما في خوف حقيقي لو كان في خوف حقيقي يقتلون الذي يصلي مثلا أو يضربونه نعم لكن ما في خوف حقيقي مجرد يعني وهم. بهذا الامر فهنا لا يجوز يعني أحدهم يقول سافرت مره لبعض بلاد الكفر يقول فجاء وقت الصلاة وانا في داخل مجمع يقول فجاء وقت الصلاه وخش خشيت ان يخرج الوقت فيقول ادور لمكان اصلي بدون ما حد يشوفني فدورت بيت الدرج تحت الدرج زين يقول كبرت وصليت فواحد طلع لي ولاحظته يقول وراح شال التلفون يقول وقت على صلاتي وانا دعوه تقول كيف يعلمون علي وشوهوا لي سالفه وكذا لا تسافر إذا ما تسافر وكما يحدث بعض النساء مثلا تكون منقبة تروح تسافر السياحة وتقط نقابها مثلا تقول ليش والله هناك حاجة أو تقط حجابها مثلا تقول والله يؤذون المحجبات شو وديتش أنت هناك إذا يؤذون المحجبات تروحين دول ما يؤذون المحجبات فالقصد ان إظهار الدين هو باللباس بالاعلان هكذا وليس بالضرورة مناقشتهم ومناظرتهم في هذا ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي نحلل الموضوع الذي بعده طويل يحتاج جلسه خاصه ان شاء الله